ع م ر ة اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر باتفاق لا خلاف فيها اربع عمرات هذا بعد الهجر ة ا ل ع م ر ة الاولى والتي صدته عنها قريش فوقع صلح الحديبيه ة عمرة تعتبر ل ن حلق رأسه ونحر هديه في الحديبية ووقع أجره فيها على الله قال تعالى ووقع رأسه اجره هديه فيها في ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فاعتبرت ع م ر ة عمرة القضاء كانت في نفس التوقيت من العام الذي يليه وكلاهما في ذي ا ل ق ع د ة و ا ل ع م ر ة ا ل ث ا ل ث ة بعد ان شرح الله صدره بفتح م ك ة و أ ق ا م فيها أ ي ا م ا خرج إ ل ى حنين واتينا عليها بالتفصيل فعندما رجع من غ ز و ة حنين وقسم الغنائم في ا ل ج ع ر ا ن ة أ ح ر م من ا ل ج ع ر ا ن ة فدخل م ك ة محرما و أ د ى ع م ر ة في الليل و أ ي ض ا كانت في ذي ا ل ق ع د القعدة و ا ل ع م ر ة ا ل ر ا ب ع ة هي التي قرنها مع حجته ه ذ ه التي هي موضوع حديثنا إ ذ ا ح ج ة و أ ر ب ع عمر ع م ر ة م ق ر و ن ة بالحج وثلاث منفردات كلهن وقعن في ذي ا ل ق ع د ة إ ل ا ع م ر ة ا ل م ق ر و ن ة بالحج فلقد أ ه ل بها بذي ا ل ق ع د ة ووقعت في أ ي ا م ذي ا ل ح ج ة عندما نوى صلى الله عليه وسلم الحج ولعل قائل يتساءل قبل أ ن نمضي ما المعنى ان تشير كلها وقعت في ذي ا ل ق ع د ة هل كان يتعمد صلى الله عليه وسلم ان يعتمر في ذي ا ل ق ع د ة نعم لان قريشا كانت تقول ع م ر ة في اشهر الحج فسوق لا يقرون ا ل ع م ر ة في اشهر الحج الحج حج وعمرتهم في غير اشهر ل ح ج في غير أشهر الحج فتعمد صلى الله عليه وسلم ان يخالف مذهبهم هذا فكانت عمراته كلها في أشهر الحرم في اشهر ل ح ر م في أ الحج أ ع ل ن أ ن ه حاج صلى الله عليه وسلم وصدر هذا ا ل إ ع ل ا ن من مدينته ا ل م ن و ر ة وطار الخبر إ ل ى كل أ ر ض فيها إ س ل ا م وتوجه الناس ا م ي ن مسجد ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحبوه في حجه من انطلاقته من باب مسجده حتى يتم حجه ب غ ي ة شرف ا ل ص ح ب ة وان ي أ خ ذ و ا عنه المناسك فاعلن اليهم من كان حاجا ف ل ي أ م ا ل م د ي ن ة الا اهل مكه ة ي س ت ق ب و في مكة لأن حجهم يبدأ من مكة فقدم يبدأ المدينة وخيم مكة حجهم من مكة لان الى بها ما ئ مئة ة ألف أو يزيدون. ألف يزيدون من ل ل م م ما س ي ن بين رجل و ا م ر أ ة إ ذ ن ف ا ل ص ح ا ب ة كثر رضي الله عنهم كل من ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ولو م ر ة و ا ح د ة في عمره وهو مسلم ومات على ذلك أ ي لم يرتد بعد إ س ل ا م ه يعد صحابيا فالذين حجوا معه كانوا م ئ ة أ ل ف ونيف ممن قدموا ا ل م د ي ن ة غير الذين تلقوه في م ك ة إ ذ ن ف ا ل ص ح ا ب ة تعدادهم كان نيفا عن م ئ ة وعشرين أ ل ف والرجل صحابي و ا ل م ر أ ة ص ح ا ب ي ة والعدد للجميع قدموا الى ا ل م د ي ن ة هذه ا ل أ ل و ف ا ل م ؤ ل ف ة م ؤ ل ف ة في العدد على ل غ ة العابدين أ ل و ف م ؤ ل ف مؤلفة بالمعنى الذي نريد التي أ ل ف ه ا ا ل إ س ل ا م وجمعها وحببها فعسكروا في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة حتى إ ذ ا بقي ل ذ ل ق ع د ه خمس ليال وكان يوم السبت قبله يوم ا ل ج م ع ة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع وبين ف ر ض ي ة الحج و أ ع ل م ه م ب أ ن ه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أ م ه وما أ ج م ل أ ن ت أ ت ي ولا م ص ا د ف ة ذلك تقدير العزيز العليم أ ن ي أ ت ي حديثنا عن حجه الوداع مع تسجيل الناس في عمان لموسم حج هذا العام الله يقول الحج اشهر معلومات علم في ديننا أ ن ه ا شوال وذي ا ل ق ع د ة والعشر الاوائل من ذي ا ل ح ج ة فالمرء يعزم على الحج بعد عيد الفطر لان شرط الحج ا ل ا س ت ط ا ع ة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و ا ل ا س ت ط ا ع ة بالمال والبدن فلعل الرجل لا يتوفر له المال الا بعد رمضان وفي شوال فان قدر وجب عليه الحج ولكن حكومتنا تسقط عنه هذا الواجب او لا علاقه ل ل ح ك و م ة و ز ا ر ة الاوقاف حتى يكون الكلام م ح د د و ز ا ر ة الاوقاف تسقط عنه هذا الواجب وتقول الاكتئاب في الحج قد انتهى بدأ الاكتتاب بعد قبل تبدأ بان قادم عقد وكأنه رأيتم الخميس الماضي وسينتهي يوم الاثنين او قادم هذا بعد يومين او ثلاثة اذا الحج وانتهى قبل أن تبدأ أشهر الحج رأيتم؟ هل بان لكم وسينتهي وانتهى منذ يوم يوم يومين ان اشهر قول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حجوا قبل الا تحجوا فانه س ي أ ت ي اقوام يحولون بينكم وبين البيت اتظنون ا ل ح و ل ة هذه و ا ل ح ي ل و ل ة فقط بالسلاح والسيف ممنوعك حج قوانين م س ت ح د ث ة بينما يسمى ر ع ا ي ة شؤون الحج و ا ل إ س ل ا م في ا ل س ع و د ي ة مع و ز ا ر ة أ و ق ا ف في بلدك وضعت نظاما متفق عليه أ ن ت لا يمكنك أ ن تخالفه ولا تتعداه حالت بينك وبين البيت مع أ ن ك مستطيع ليس فقط في عدد أ ي ا م ا ل ا ك ت ت ا ب ولا يسمح إ ل ا لمواليد عام كذا وكذا والحج واجب حتى على الشاب الذي بلغ الاحتلام هذا العام نحن نحكيها ب ا ل ب ا ل ل غ ة ا ل ف ل ا ح ي ي ة ع ن ي ا ل ع ا م ي ة يعني لو شاب اصبح رجلا احتلم اصبح يمني بلغ في شوال وقادر الحج وجب عليه الحج لانه اصبح مكلف فكيف لا نسمح للشباب ان يحجوا ونختار ط ب ق ة العجائز بحجه ت ن ظ ي ن اعداد الحجيج كم يسمح ل د و ل ة ا ل أ ر د ن أ ن تفد و حجيجا كم يسمح لغيرها حتى نستطيع تنظيمهم دعوا الخلق للخالق فهو خير من نظمهم إ ن ه حين أ ع ل ن و أ م ر إ ب ر ا ه ي م و أ ذ ن في الناس بالحج في الناس كلهم ي أ ت و ك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق الحديث في هذا المجال لا يفيد قوانين قد فرضت واتفق عليها وانتهى خ ط ب ة لن تغير هذا الواقع بل قد تؤدي الى سخط و ز ا ر ة الاوقاف ومنع الخطيب الحج اشهر معلومات بشوال وتنتهي بمنتصف ذي الحجة الاكتتاب وتنتهي لها بمنتصف يتم تبدأ وسينصلم ذي الايام وسينصر بعد يومين. كنا نتناول بعد رمضان خطبه عن الحج نرغب فيها ونحذر وننذر القادرين المتقاعصين عن تقاعصهم أ ص ب ح لا معنى لهذه الخطب كيف نحث الناس ونتكلم عن الحج قبل أ ن ي ص و م رمضان وهي م ر ت ب ة في شرعنا ثم إ ذ ا حسسنا الناس وهيجتهم من المسجد وخرجوا على قلب رجل واحد يريدون الحج و ا ل أ ن ظ م ة لا تسمح لهم فما معنى خطبتك إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجو ن حسبنا الله ونعم الوكيل ب ا ل م ن ا س ب ة أ ب ي ن م س أ ل ت ي ن هامتين ا ل أ و ل ى حكم من قدر على الحج ولم يحج تهاونا ا ل آ ن أ ص ب ح المخرج لك النظام عمري مش مقبول العدد زائد سجلت اللوائح افرزوها طلع من المئتين الف عشره الاف مجزا بي عمري صغير مجزا ب ي اما لو ت ج ا ه ن ا هذا النظام الوضعي يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من استطاع, الحج ولم يحج من استطاع الحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا اي لا سهم له في الاسلام وتلا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ف إ ن الله غني ع ن ا ل ع العالمين م مقرش ومن لم يحج ومن من ي يحج ن كفر اي ا س ت ط ح ج و ل ح ج فهو كافر ب ص الاية والحديث ولا على اي مذهب. على مذهب الله والرسول القرآن والحديث هذا على على بالمناسبة يذكر مذهب مذهب الطرف الثاني و س ك ل ت ه بالامس الاول قريب يوم الثلاثاء في د ر س ن ا المنعقد ب ع د ا ل ع ش ا في ي ام ن ا شاب ي س أ ل من افضل لرجل يريد الحج ي ح ج ولاجوز ابن العزابي ما شاء الله اشرنا لها مرارا وقد وقع الكثيرون ممن يعانون الان عدم ا ل ا س ت ط ا ع ة على الحج لكبار السن او فقد ا ل ق د ر ة ا ل م ا ل ي ة ل ي ش م ا ح ج ت من زمان يا محترم بقى عندي شباب حسابي ة وبقولوا جست العزابي افضل من عشر حجج هذه فتوى حجائز فتوى ح ص ي د ة فتوى مخرسنين فتوى ناس لا علم لهم بالدين من الذي قال ك جست العزابي افضل من عشر حجج عشر لعنات على كل من يفتي بهذه الفتوى بل العشره م ض ر و ب ة ب م ئ ة الف لعنا عليه الحج فرض وفرض عين واجب في ديننا وأحد أركان الإسلام وتزويجك ا اركان ح د الاسلام و ابنك م ش ا ن تفرح فيه م ك ر م ة انت تقدمها لابنك تعينه فيها على حياته وان يحسن برك اذا كبرت فان لم تزوج ولدك فلست عاصي اما اذا قدرت على الحج ولم تحج مت كافرا ا ل ح ك م إ ذ ا مش اللي عنده ولد عزابي بجزوش حج إ ل ا لما يجوزه هذه فتاوى النساء اللواتي لا يعلمن من دين الله إ ل ا ه و ه ن نعود إ ل ى ح ج ة الوداع ويكفي هذا الحديث أ و هذه ا ل إ ش ا ر ة ا ل ع ا م ة في درس الحج ا ل آ ن قدمت هذه ا ل أ ل و ف كما قلنا المؤلف بدين الله وخطب فيها النبي يوم ا ل ج م ع ة لست ليال بقين من ذي ا ل ق ع د ة وبين لهم ف ر ض ي ة الحج وفضلها ورغبهم فيها و أ ع ل م ه م كيف يستعد لها و أ ن تكون من مال حلال حتى إ ذ ا كان يوم السبت صلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم في مسجده في ا ل م د ي ن ة أ ر ب ع ركعات ا لا قصر فيها ولا جمع لا يزال في مسجده ثم دخل ح ج ر ة ع ا ئ ش ة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد اعد ازواجه التسع للخروج معه في ح ج ة الوداع فدخل ح ج ر ة ع ا ئ ش ة فلبس رداءه وازاره بعد ان كان قد اغتسل واسقط الشعور التي يجب ان تسقط شعر ا ل إ ب ط ي وقلم ش ر الوسط و الظفر أ ي استعد ل إ ح ر ا م ه في حجرته في بيته ثم لبس رداء و إ ز ا ر ا أ ب ي ض ي ن ولبد شعره والتلبيد هو دهن الشعر بدهن بزيت ب م ا د ة تجعله م ل ب د حتى لا يتطاير بالهواء فيشعث مع السفر والتعرض للغبار و أ م ر ع ا ئ ش ة أ ن ت أ ت ي ه بالمسك والطيب قالت طيبته ب ا ل غ ا ل ي ة وليس الغالية تعني السعر غ ا ا ل ل ي ة عن و ا ل م ا د ة لا اسم طيب ا ل غ ا ل ي ة وهو الممزوج من العنبر والمسك قالت فطيبته ب ا ل غ ا ل ي ة اي بالمسك والعنبر الممزوج ببعضه بعضا فجعل الطيب في ر أ س ه وفي بدنه حتى لاني انظر الى وبيص المسك في مفرقه اي عندما رجل شعره فقسمه قسمين هكذا نصف الى اليمين ونصف الى الشمال وكان شعره قبطال لان بين ا ل ع م ر ة التي اخذها بعد فتح م ك ة وبين ا ل ح ج ة هذه عامين فقد كان فتح م ك ة في ا ل س ن ة الثامنه فاعتمر في ذي ا ل ق ع د ة من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة فحلق شعره صلى الله عليه وسلم وما حلقه الا في نسق ما حلق ر أ س ه الا ف ن س ط اي في ع ب ا د ة فلما هاجر من م ك ة لم يعتمر لمضي ست سنوات فست سنوات لم يحلق شعره لذلك كان شعره في ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة يضرب منكبيه الى وسط ظهره صلى الله عليه وسلم وقد جدله ضفائر ا ر ب ع ة فحلقه في ا ل ح د ي ب ي ة ولما كانت ع م ر ة القضاء كان قد مضى عليه عام فبلغ شعره ش ح م ة اذنيه ولما كان فتح م ك ة وقد مضى عام اخر ايضا بين صلح ا ل ح د ي ب ي ة عامين الحديبية بين صلح الحديبية وبين ولكن ب ي ن تخللهما ع م ر ة فكان عام اخر كان شعره الى ش ح م ة اذنيه فحلقه بعد فتح م ك ة في ع م ر ة الجعرانه وقد مضى الان عامين على ع م ر ة الجعران وهو خارج ل ح ج ة الوداع قد مضى عامين فرجله ك ا ن ش ع ه كبيه هنا على رؤوس اكتافه يضرب رؤوس ر من على ف ففرقه من النصف تقول ع ا ئ ش ة اني لانظر فارى وبيصه اي بريق المسك في مفرقه من ك س ر ة ما وضع من الطيب اذا يجوز للمحرمين ان يتطيب في بدنه قبل ان ينوي الاحرام ويهل به ولا يجوز له ان يطيب ملابسه اذا احرم امتنع عليه الطيب في كليهما بدنا وثوبا فتطيب صلى الله عليه وسلم بعد ان لبد شعره وخرج الى اصحابه بهذه الطلعه وهم نيف عن م ئ ة الف ل أ و ل م ر ة يرون نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ط ل ع ة ا ل ب ه ي ة أ ج م ل و أ ر ق ى من البدر في ل ي ل ة التمام شديد سواد الشعر ولقد ذكرنا صفاته ا ل خ ل ق ي ة في خ ط ب ة م س ت ق ل ة فارجع إ ل ي ه ا شديد سواد الشعر غزيره أ ب ي ض اللون مشربا بالحمره ف إ ذ ا أ ح ر م وكان بهذه ا ل ط ل ع ة بهت ا ل ص ح ا ب ة حين ر أ و ا نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ط ل ع ة ا ل ب ه ي ة وهنا تجد الخلاف عند ر و ا ة الحديث كيف ص ف ة شعر النبي فمنهم وصف فيها في من شحمة ومنهم من من ومنهم من من من المناسك كان إذنيه كان الآن كبيه كبيه ظهره رآه يقول يقول يضرب يقول قريب التي وسط إلى إلى كل الحالة التي لك عددتها فركب ناقته وانبعثت به من بال مسجده لم ي ب د أ اي نسك حتى ا ل آ ن ا ل ا خ ت س ا ن ولباس ا ل إ ح ر ا م لا يعد إ ح ر استعداد م ا ا ل ل إ ح ر ا م وصلى الله عليه وسلم ما أ ج م ل ه من تشريع لو أ ن ه لم يستعد ل إ ح ر ا م ه من بيته و أ خ ر هذا إ ل ى ذي الحليفه للنقاط ل أ ص ب ح ت س ن ة مؤكده فهيا كيف ي ت ه ي أ لهذه ا ل أ ل و ف المؤلفه اليوم الذي يبلغ عدد الحجيج فيها مليون أ ن يجتمعوا في ابار علي فيغتسلوا جميعا ويحلقوا شعورهم ويلبسوا ثم ينطلقوا الى الحج فاجاز أ ن يستعد المرء ل إ ح ر ا م ه من بيته ولمن أ ر ا د أ ن يستعد في الميقات فليستعد فكانت ر خ ص ة ونحن نختار الذي اختاره النبي يستعد المرء في ا ل م د ي ن ة في مسكنه في فندقه ي ف في داره ويخرج الى الميقات ج ا ه ز ا للاعلان إ ع ل ن اي ل إ ا ل ن ي ة فصار باصحابه يقول جابر والذي سنختار روايته في الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم ونختار لفظ جابر ب ر و ا ي ة البخاري قال و... وانبعثت به ناقته و إ ن ي ل أ ن ظ ر بين يديه مد البصر من أ ص ح ا ب ه وكذلك عن يمينه وكذلك عن شماله وكذلك من خلفه وهو يسير في وسطهم على راحلته ا ل ق ص و ى والوحي ينزل عليه مشهد ما شهدت له ا ل أ ر ض مسيح لا قبله ولا بعده وهو يكبر ويهلل حتى أ خ ذ طريق ا ل ش ج ر ة وطريق ا ل ش ج ر ة هي الطريق القديم الذي كان قبل طريق ا ل ه ج ر ة المعروف الان الذي كنا ن أ ت ي به الملفات التي ت أ ت ي على بدر فهي من ا ل م د ي ن ة تمر بواد ي العقيق فتصبح للحليفه ابار علي على يدك اليسرى هنا اخذ طريق ا ل ش ج ر ة فلما كان بواد ي العقيق عرج صلى الى ل عليه وسلم ل ه ع ذي الحليفه ة و ي ا ل م ع ر وقد ف الحليفة ة الان علي الى بيار ذي عرج و انطلق باصحابه من, من باب مسجده بعد ص ل ا ة الظهر فصلى ن ز ل الحليفة بذي ف بهم العصر ركعتين ب د أ القصر الان وامر ان تضرب الخيام فعسكر هناك ضربت له ق ب ة فبيت تلك ا ل ل ي ل ة في ذي ا ل ح ل ي ف ة ولم يكن بها مسجد المسجد اتخذ على مكان قبته الذي صلى فيها و أ ح ر م منها فعندما يقول أ ه ل بمسجده ليس المقصود المسجد ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ولم يكن بذي ا ل ح ل ي ف ة مسجد أ ي مكان مصلى ولعل السائل يقول كم بين مسجده وبين ذي ا ل ح ل ي ف ة س ت ة أ م ي ا ل بلا خلاف في ل غ ة ع د ا د ا ت ا ل س ي ا ر ة اليوم يعني نقول 11 كيلو فهل تحتاج هذه ا ل م س ي ر ة الى مبيت قلنا بان الذين يسيرون بسيره م ئ ة الف ونيف فاناخ هناك وبيت حتى يجتمع الجميع فيشهدوا كيف ت ب د أ المناسك ولقد حدث ما ي ج ب ا ل ا س ت ر ا ح ة ولعله بوحي خفي للنبي ف إ ن ا م ر أ ه الصديق أ ق ر ب أ ص ح ا ب ه إ ل ي ه أ س م ا ء بنت عميس كانت حاملا متم والحامل المتم يعني قد تمت أ ش ه ر ه ا لا يدري الناس متى ت ف ت ا ه م بولادتها فخرجت لا تضيع هذه ا ل ص ح ب ة في ح ج ة الوداع وهي حامل متم تنتظر ولادتها في كل لحظه ة ففي ذ ه الليلة وفيه الحليفة وفي ذي و بعد ذلك بسبب احدى الاشياء ه ا ا ل مخاضه فقالت محمد ب ن أ ب ي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولد ر ض ا ه و في أ و ل ل ي ل ة من لالي ي ح ج ة الوداع ف أ ر س ل ت أ س م ا ء أبا ه بكر إ ل ى النبي يقول كيف تصنع أ س م ا ء و قد ولدت فقال صلى الله عليه و سلم تغتسل وتستثفر ب س و ب جيد اي تتحفظ ثم تحرم وتفعل كل ما يفعل الحاج الا الطراف بالبيت ب د أ ت الاحكام تعطى وتكرر هذا الموقف لعائشه ام المؤمنين وسناتي عليه قبل دخولها م ك ة بليله فلما كان الصبح اذا صلى النبي صلى في ذي الحليف عصرا ركعتين ومغربا لا قصر فيه وعشاء ا ل ركعتين وفجرا ركعتين حتى ا ل ى ارتفع الضحى وارتفعت الشمس وادرك الناس حاجتهم اي من افطار وتجديد ا ل وضوء واخذ متاع جدد صلى الله عليه وسلم غسله بابريق من ماء اي غسلا للاحرام ومن لم يستطع ت و ض أ اغتسل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين س ن ة ا ل إ ح ر ا م ثم أ ع ل ن حجه في مصلاه وهذا الذي بكل أ س ف لا أ ق و ل يختلف فيه بل يتعارك ف إ ن للخلاف أ د ب اسمه أ د ب الخلاف أ ن تعطي ر أ ي ك و أ ع ط ي ر أ ي ي في ا ل م س أ ل ة كما تفهم وكما تعلم فقد يتبع أ ح د ن ا ا ل آ خ ر أ و يبقى كل على ر أ ي ه يسمى أ د ب الخلاف الذي يفتقر إ ل ي ه تسعين بالمائه من مشايخ المسلمين اليوم فضلا عن تلاميذهم و أ ت ب ا ع ه م أ د ب الخلاف اليوم لم يكن خلافا فقط م ع ر ك ة خلافيه معركة. كيف أ ه ل النبي ومتى اهل أ ه ل في مسجده اي في مصر、لا. اهل عندما انبعثت به ناقته لا لا علم لكم اهل عندما استوت به على البيداء يجمع هذا الخلاف وقد بدأ من التابعين جلس سعيد بن جبير رضي الله عنه أرضاه من أئمة التابعين الكبار الموثقين الذين يؤخذ الحديث مرسلا ويعتبر صحيحا جاس من عام من ائمة مرسلا عنه عنه هذا الله ارضاه الخلاف الكبار وقد بدأ بن المرسل في ا ل أ ح ا د ي ث ضعيف إ ل ا عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير هذا أ ح د ه م ا سعيد بن جبير يجلس إ ل ى جابر بن عبد الله صحابي جليل من المكثرين في ر و ا ي ة الحديث أ ب و ه رئيس ا ل ر م ا ت يوم أ ح د ولنا معه مواقف ك ث ي ر ة في ا ل س ي ر ة ذكرنا كثيرا منها قال له سعيد بن جبير يا ابن عبد الله يا صاحب رسول الله كيف اختلفتم في اهلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي لم يحج الا ح ج ة و ا ح د ة قال يا ابن اخي وهذه ك ل م ة تحب وتودد في ل غ ة العرب وهو ليس ابن اخي يا ابن اخي انا ابين لك ذلك واجمعه لك في ر و ا ي ة و ا ح د ة قال صحب النبي صلى الله عليه وسلم م ئ ة أ ل ف او يزيد فلا والله لا يمكن ان يرى ويسمع ا ل م ئ ة أ ل ف فعل النبي وقوله في س ا ع ة و ا ح د ة فانه لما صلى في مسجده ص ل في م اوجب اي نوى حجه فاهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد و ا ل ن ع م ة لك والملك لا شريك لك لم يزد عليها قال هذا في مصلاه فالذين كانوا حوله سمعوه وراوه قالوا أ و ج ب صلى الله عليه وسلم في مصلاه ولما خرج من مصلاه وركب ناقته فانبعثت به احب ان يعرف اصحابه ماذا يقولون فكرر إ ه ل ا ل ت ه وهو على ظهر الناقه باب مصلاه وقد استوت به ق ا ئ م ة فكرر تلبيته فقال الذين سمعوه في الخارج قد اهل رسول الله فاهلوا ولم يعلموا انه قد اهل في مصلاه ولما استوت به ا ل ن ا ق ة على البيداء اي ارض س ه ل ة وراه الناس جميعا وسمعوا رفع صوته واهل بها م ر ة اخرى فظنوا الناس انها هذه ب د ا ي ة الاهلاله ولقد أ ه ل ثلاث مرات في ح ج ة و ا ح د ة في مصلاه وحين انبعثت به راحلته وحين استوت به على البيداء هل هذه م ش ك ل ة نجعلها خلافا مذهبيا وتسفيه ع ا ر ق و ت راي وتضليل وتجهيل أ ه ل صلى الله عليه وسلم و ل ن ت د ب ع حديث جابر م ر ح ل ة م ر ح ل ة يتفق مع أ م المؤمنين عائشه في هذه ا ل ر و ا ي ة ولكني خ ت ا ر ر و ا ي ة جابر ل أ ن ه ا أ ك م ل و أ و ف ى أ م ا أ م المؤمنه فقد اختصرت بعض مقاماتها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد إ ل ا الحج لا نعرف العمره وقبل أ ن يقع ا ل إ ش ك ا ل كما هو ا ل ع ا د ة ا ل م أ ل و ف ة كيف لا نعرف العمره وقد قلت لنا ح ت م ر النبي ثلاث مرات قبل ح ج ة الوداع كيف اصحابه لا يعرفون العمره هل اعتمر وحده معنى لا نعرف العمره اي لا نريدها ولا ننويها ولا نظن اننا سنعتمر مع الحج خرجنا نريد الحج فاهل المسلمون كلهم بالحج وكذلك اهل النبي حجا فقط وقد ساق صلى الله عليه وسلم هديه قيل م ئ ة ن ا ق من ا ل م د ي ن ة وقيل ساق بعضا منها و أ ت ى علي من اليمن ببقيتها ووافى النبي في م ك ة ليست موضوع ا جوهري المهم أ ن ه أ ه د ا م ئ ة ب د ن ة كم ساق من ا ل م د ي ن ة لا خلاف بذلك ساق بدنه وهو ينوي الحج إ ذ ا قد ساق الهدي معه قلده و أ ش ع ر ه و ا ل إ ق ل ا د والتشعير ي أ ت ي إ ل ى س ل ا م البعير فيشق سنامه بشيء حاد حتى يسيل من جلده قليلا من الدم ثم يسلته بيده هكذا إ ع ل ا ن ا أ ن هذا هديا بالغ الكعبه ة وأما ذ ا الإشعار و أ م ا التقليد فيقلدونه شيئا من متاعهم كنعل أ و ح ا ج ة يعرف أ ن هذا ليس إ ل ا هديا لا يؤكل ولا يركب ولا يباع ولا يشترى قلد و أ ش ع ر و ا ح د ة وقدم هديه بين يديه وسار صلى الله عليه وسلم معلنا ا ل ت ل ب ي ة والتوحيد والتكبير والتهليل ترج ا ل أ ر ض أ ص و ا ت ا ل ص ح ا ب ة ت ت ج ا و ب معهم الجبال بهذا المشهد الرباني الذي ما شهدت ولن تشهد له ا ل أ ر ض مثيلا ومضى على ب ر ك ة الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينوي الحج لا يعرفون تمتعا ولا ق ر افرادا ا ولا يريدون الحج وهكذا تقول ام المؤمنين ع ا ئ ش ة خرجنا لا نريد الا الحج لا نعرف ا ل ع م ر ة حتى اذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه اتاه جبريل فقال له يا محمد قل ح ج ة في ع م ر ة او عمرة في حجة اي فاعتمر وحج معا اجعلها ح ج ة و ع م ر ة وقد ساق الهدي والله تبارك وتعالى ي أ م ر ن ا أ ل ا نحلق رؤوسنا حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر و أ ر ض منه ساق النبي هديه فقرن عمرته بحجه ولم يشعر أ ص ح ا ب ه بذلك مضوا كلهم يريدون الحج وفي الطريق وقعت ق ص ة لا بد من ذكرها ولا اظن انها تطيل علينا بالوقت ثم نمضي اتظنون ان اتي عليكم ب ح ج ة الوداع في خ ط ب ة واحده ة ي هيهات ه هي ا ت بالامس وانا اعد خطبتي هذه لكم استعرضت ا ش ر ط ة الخطب في مسجد ام ابينا وقد اتممنا بها السير ك ا م ل ة والحمد لله فوجدت أ ن رقم الشريط ا ل أ و ل الذي يتكلم عن الاستعداد لحجه الوداع كموضوع حديثنا ا ل آ ن رقم مائه واحد و وثلاثين مدينته عدد 15. 15 مضافة إلى ع ي شريط الفهرس تفحصت وجدت خطبتين خارجتان عن موضوع الحج اذا بقي ق د ه احدعشر شريط كل شريط ب ج م ع ة يعني احدعشر ج م ع ة يعني شهرين حديثنا عن ح ج ة الوداع يعطيكها الخطباء في ج م ع ة و ا ح د ة في نصف س ا ع ة ويقول ا ط ا ن الخطيب حج وخطب خ ط و ة الوداع اللهم فاشهد استوصوا بالنساء خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله هذه حجة الوداع في كل متر مشاه درس اسمع الدرس ا ل أ و ل حتى إ ذ ا ابتعد عن ا ل م د ي ن ة وقد أ خ ذ الطريق القديم كما قلنا مرورا ببدر كان حوله, كان حوله يمشي أ ص ح ا ب ه و أ ه ل بيته فقيل له ب ر ك جمل صفيه يا رسول الله صفيه بنت ح ي ي ا بن أ خ ط ب حيي بن اخطب رئيس اليهود واشدهم عداء للنبي وصفي ق ق د اتينا على ت ه مرارا و ص ابنته التي اخذها يوم خيبر ا ذ ا ابنه, عقي... ابنة حيي بن اخطب عقيله ب ن النضير هي الان ام للمؤمنين ولكن من اصل جنس وعرق يهودي ولكنها أ س ل م ت فامنت و ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله فلم تعد ي ه و د ي ة ا ل آ ن أ ص ب ح ت مسلمه مؤمنه اما للمؤمنين قالوا برك جمل ص ف ي يا رسول الله ف أ و ق ف ا ل م س ي ر ة واستراح في ذلك المكان ليعالج الجمل فلم يتم علاجه وهلك الجمل فنظر النبي و أ و ل ى من يحمل أ ز و ا ج ه أ ه ل بيته فنظر النبي الى ن ب ي ل زينب بنت جحش ا ب ن ة عمته التي زوجه الله اياها ب ا ل ق ر آ ن من فوق سبع سماوات وقد اتينا على قصتها قال يا زينب انك اكثر ظهرا, يعني معك جمال زيادة إنك أكثر ظهرا فافقري اختك جملا افقري يعني اقرضي يعني ترجع المدينه تسدك اياه او ب ترجعه افقري اختك جملا فقالت زينب م ت ع ج ل ة كل ابن ادم خطاء وزينب بشر و ا م ر أ ة و ا ل م ر أ ة اسرع الى ا ل خ ط أ من الرجل ب ش ه ا د ة الله عز وجل لذلك الا من رحم ربي وهن قليل لقد كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء الا اربعه اسيا امراه شرعون ومريم ب ن ة عمران و خ د ي ج ة بنت خويلد و ف ا ط م ة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ا ر ب ع ة بس ع ا ئ ش ة مشفيه م ام المؤمنين ر ا و ي ة الحديث ا ل ص د ي ق ة بنت الصديق لم تعد في الكمل في هذا الحديث ا ر ب ع ة من النساء فقط فتعجلت زينب ب ف ط ر ة النساء وغاب عنها جلال الموقف ان الذي يخاطبها رسول الله ونظرت اليه محمد الزوج فقالت انا افقر هذه اليهوديه يعني أنا لوحدة يهودية؟ فدار الدم في وجه رسول الله سلم و ر أ س ه وكان ا ل ص ح ا ب ة يعلمون ص ف ة غضبه اذا غضبه احمر وجهه وطبع ك أ ن ما فقع فيه حب الرمان وتحمر ح د ق ة عينه ولا يستطيع احد ان ينظر في وجهه فغضب ايما غضب وصمت طويلا ثم أ م ر أ ن يعد لها جمل من ا ل ق ا ف ل ة ف أ ع د لها جمل و أ م ر بالرحيل وشعرت زينب بغضب النبي ولكن ما هو الرد و ا ل إ ج ر ا ء كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرج بعدد من أ ز و ا ج ه يقسم بينهن المبيت في كل ل ي ل ة أ ي كل ل ي ل ة عند و ا ح د ة وهكذا فعل في الطريق ف ب د أ ت القسم وهن تسعه فباتت بضع ليال او ليلتين ثلاث حسب الدور فلما جاء دور زينب لم يقسم لها ولم يكلمها كانت ترد السلام عليه فلا يرد عليها السلام ط ي ل ة الحج وحتى يوم ع ر ف ة ويوم العيد وقد رجع من الحج إ ل ى ا ل م د ي ن ة وهو لا يكلمها ولا يدخل بيتها ولا حجرتها اي قاطعها م ق ا ط ع ة ت ا م ة لان الاسلام لا يعرف هذه ا ل ت ف ر ق ة العنصريه ة ي و د ي ة بعدما اسلمت تمتع اليهوديه نقول هذا ونحن في ق م ة الخلاف والاكتئاب من ا خ و ة ا ل ك ر د والخنازير ولكننا ديننا دين الحق ا ب ن ة حيي بن اخطب و ع ق ي ل ة بن النضير اشد اعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الاسلام قد اخرجها من هذه ا ل ح ظ ي ر ة فالنبي عادي زوجته التي زوجه الله اياها و ا ب ن ة عمته ل أ ج ل أ ن ه ا قالت ب ص ف ي ة ي ه و د ي ة ولن ناتي على تمام قصتها فلم تنتهي قصتها إ ل ا عندما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه المدة هذه ورسول الله مقاطع لزينب لا يكلمها فلما رجعت إ ل ى ا ل م د ي ن ة من الحج ووجدت أ ن النبي لا ي أ ت ي ه ا ولا ي د خ ل ب ي ت ه ا و ل ا يسأل عنها ولا يسلم عليها اللهم يؤمن لها نفقتها أ ت ت إ ل ى سريره صلى الله عليه وسلم فطوت فراشه ورفعت السرير و أ ص ب ح ت تبيت على ا ل أ ر ض على فراشها ل أ ن هذا سرير النبي ما دام النبي لا ي أ ت ي ه ينبغي الا يمسه أ ح د وبقي السرير مطويا والسرير مرفوعا والفراش مطويا الى ان اشتد المرض بالنبي فعطف على زينب وعلم انه لو خرج من الدنيا وهو غاضب عليها لا يكلمها لن يكلمها مسلم بعدها ابدا فمشى في مرضه الى ح ج ر ة زينب وطارت فرحا باستقباله فمشى بنفسه الى السرير فوضعه وفرد الفراش عليه وبات تلك ا ل ل ي ل ة عندها واغتسل ه و في حجرتها و ا س ت أ ذ ن من ب ق ي ة ازواجه ان يمرض في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة فكانت ل ي ل ة و ا ح د ة يوما واحدا من ح ج ة الوداع الى ان خرج من الدنيا صلى الله عليه وسلم تأديبا الصوت دعا ينعق بالعصبية ليس منا من دعا إلى عصبية مش العصبية العصبية منا الى لا لمن من مش نرفز ورفع الصوت لا انا م ن فلان وانت ا بن فلان احنا اردنيين وانت فلسطيني احنا عراقيين وانت كذا خليجي غير خليجي هذه هي ا ل ع ص ر ي ة لا فضل ع ر ب ي على اعجمي الا بالتقوى س ن أ ت ي على هذا المعنى في ح ج ة الوداع حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ا ل ا س ان ربكم واحد وان اباكم واحد انظروا الى هذا التوحيد د ربكم و ا ح واحد كلكم ل آ د م و آ د م من تراب ق م ة حقوق ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل ح ض ا ر ة التي تنعق بها الدول ا ل م ع ا ص ر ة وهم لا يعلمون منها شيء ولا يحققون شيء مضى الركب المبارك وما زال يقطع الصحاري في أ ي ا م و ليال نتجاوز عما بها من أ ح د ا ث ليست بكبير أ ه م ي ة في دروسنا حتى إ ذ ا بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له عسفان على وزن عثمان في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وضرب خيامه هناك دخل خ ي م ة أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا فوجدها تبكي قال ما الذي يبكيك يا ع ا ئ ش ة لعلك نفست ي ونفست ي في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ي جاءك العذر ف يقال ل ل د و ر ة ا ل ش ه ر ي ة و ل ل و ل ا د ة نفاس ل أ ن الجسم يتنفس بما يخرج من هذه الفضلات قال لعلك نفست قالت أ ج ل يا رسول الله قال وما عليك افعلي كل ما يفعل الحاج إ ل ا الطواف بالبيت ولقد سبق هذا أ ي ض ا ل أ س م ا ء بنت عميس زوج أ ب ي بكر الصديق وقد ولدت بذي ا ل ح ل ي ف ة محمد بن أ ب ي بكر فقال ل ع ا ئ ش ة ف ع ل ي ما يفعل الحاج إ ل ا الطواف بالبيت إ ذ ن الحكم الشرعي أ و الفقهي ا ل م أ خ و ذ من هنا أ ن ا ل م ر ا ة مع عذرها الشهري تحرم وتقف ب ع ر ف ة وتسعى بين الصفا و ا ل م ر و ة ولكن يحذر عليها الطواف بالبيت ل أ ن الطواف ص ل ا ة أ ب ا ح الله لنا به الكلام فقط إ ذ ا فشرته الطهارتين الكبرى والصغر مضى الركب المبارك ب ا ل ت ل ب ي ة والتكبير والتوحيد وقلنا بموكب ما شهدت ولن تشهد ا ل أ ر ض له مثيل حتى أ ش ر ف صلى الله عليه وسلم على مشارف م ك ة ف أ م ر ان تضرب الخيام خارج حدود الحرم حتى لا يدخل م ك ة إ ل ا في نهار و ي ب د أ يسن السنن لقوله ل أ ص ح ا ب ه خذوا عني مناسككم ف أ ق ا م صلى الله عليه وسلم على حدود الحرم أ ي في بدايته وهي عند ا ل أ ن ص ا ب ا ل م و ج و د ة عند التنعيم إ ذ ا تقدمها بقليل ف ه ن ا ك مكان اسمه طوى فبذي طوى أ ق ا م خيامه واستراح أ ص ح ا ب ه أ ص ح ا ب ه تلك ا ل ل ي ل ة حتى إ ذ ا أ ص ب ح و ص ل الفجر اغتسل صلى الله عليه وسلم ومن والمعتمرين الضرورة وإن تدعو الضرورة أحكامنا المحرم سيما لم سيما هنا نبدأ نأخذ أحكامنا للحجاج لا إذا زيادة النظافة وإزالة فضلات العرق لا سيما في فصل الصيف دعت لذلك يغتسل فصل في في اغتسل صلى الله عليه وسلم ل إ ز ا ل ة الغبار والعرق وما يعلق بالجسم من آ ث ا ر السفر وهو محرم إ ذ ا لا حرج على المحرم أ ن يغتسل و إ ن أ ر ا د أ ن يبدل ملابس إ ح ر ا م ه بدلها و إ ن أ ر ا د أ ن يبقيها أ ب ق ا ه ا ولكن يتجنب الطيب في ذلك وتعمد إ ز ا ل ة الشعر أ م ا بطبيعته قد يسقط الشعر من الرقص مع ا ل غ س ن قد يسقط من الصدر قد يسقط من ا ل ل ح ي ة ف إ ن مع الغصن ع ر ض ة لتساقط الشعر هذا يعطينا عدم الحرج في الدين على المسلمين خلاف ما يفتي به أ ن ص ا ف المشايخ و أ ش ب ا ه أ ه ل العلم و ع ا م ة ا ل ع ا م ة إ ذ ا سقطت منه شعره وجب عليه ا ل ف د ي إ ذ ا سقطت الشعر بتلقاء نفسها لا فدي عليه لا ك ف ا ر ة عليه اما اذا تعمد ا ز ا ل ة ا ل ش ع ر فلها احكامها مما نسمع من العوام في الحج و ا ل ع م ر ة ل و ع تحك اذا حك رسول جلده عليه الفدو من قال هذا يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو لم اجد الا رجلي لحككت بها ض ه ر ي جلدك يحكك من سفر من عرق من اي شيء يحك جسمه وإن سقط, الشعر وان سقط الشعر اللهم الا تتعمد انت ا ز ا ل ة الشعر بقصه او نتفه اذا في ح ج ة الوداع دروس ودروس ك ث ي ر ة اغتسل صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف وقت الضحى امر ان ترحل له ا ل ق ص و ى فرحلت له ر ك ب ناقته وسار بهذا الركب المبارك حتى دخل م ك ة من اعلاها وامر ان تضرب خيامه بالحجون م ن ط ق ة الحجون التي عسكر بها يوم فتح م ك ة وعسكر بها في ع م ر ة القضاء وها هو يضرب خيامه بها في ح ج ة الوداع فقال له ا س ا م ة بن زيد يا رسول الله ا ن ا تنزل في ذلك ب م ك ة قال وهل ترك لنا عقيل من ديار او ربوع وكان ع ق ي ل بن ابي طالب عندما هاجر النبي والمسلمون الاول من باب ا ل ع د ا و ة والتنكيل ح م د الى ديار المسلمين فباعها ع ه ب من مشرك مكة بما فيها بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان فتح م ك ة جاء الذي اشتراها وقد أ س ل م وعرض أ ن يردها على النبي بلا ثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا لا نرجع في شيء تركناه لله اي عندما هاجرنا تركنا ديارنا و أ م و ا ل ن ا لله لا نرجع إ ل ي ه ا ولا نرجع فيها لو لم تباع لبقيت داره ونزل فيها أ م ا وقد بيعت الذي أ ر ا د أ ن يردها ا ل آ ن أ ح د أ م ر ي ن إ م ا خوفا و إ م ا نفاقا و إ ن كان قد دخل ا ل إ س ل ا م فهو دخل في يوم اذهبوا ف أ ن ت م الطرقاء و أ ر ا د النبي أ ن يعطي الناس درسا أن ل ا تبقى نفوسهم م ت ع ل ق ة بما تركوا من ديار و أ م و ا ل حين هاجروا في سبيل الله فقال النبي وهذه ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة وهل ترك لنا عقيل من ديار أ و ربوع فنزل ب ا ل ح ج و م حتى اذا استراح الناس ت و ض ع من ت و ض ع ووضعوا متاعهم توجه صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع الى البيت الحرام اي الى ا ل ك ع ب ة الى المسجد فلما وقع نظره على ا ل ك ع ب ة دعا وحمد الله وقال فيما قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابه وتكريما وزد اللهم من حجه واعتمره ممن شرفه وعظمه م ه ا ب ة وتكريما وتشريفا وعندما دخل وتعددت الروايات من اي باب دخل الاشهر انه باب ب ن ش ي ب ة فعندما دخل من الباب توجه الى الركن فاستلم الحجر بكلت يديه ووضع شفتيه عليه وقبله وبكى حتى اذا رفع ر أ س ه كان اقرب الناس اليه عمر قال يا عمر هاهنا تسكب العبرات اي الدموع فتقبيل الحجر س ن ة فلما استلم الركن اي ل ح جعل ر ج البيت على شماله واستدار الى يمينه واخذ بالطواف اي عكس عقارب ا ل س ا ع ة التي تعرفون فطاف صلى الله عليه وسلم وهنا تعددت الروايات كما لا يخفى عليكم سواء ت التي ا اي عقارب الساعة ف ف حكس ع ر ن ف يخفى صلى الله عليه وسلم الروايات لا عليكم وهنا كما ا تعددت و س في كتب الحديث او عند كتاب السير انه طاف ماشيا او طاف على راحلته ولدى التحقيق بالامس بين جمع هذه الروايات والمصادر تبين لي ان الارجح انه شرع بطوافه راجلا اي على رجلي على فلما ركب الناس بعضهم بعضا أي ازدحم الكل ازدحم يحرص ان يرى طواف النبي ليقلده المناسك ويحب ان ي س ت م ت ع ب ر ؤ ي ة نبيهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ي أ ذ ن بدفع الناس او طردهم من طريقه كما هو ش أ ن الاكاره والحبكان والمسؤولين فلما ر أ ى الناس يزدحمون على رؤيته ولرؤيته و ل ل س ا المناسك عنه كان قد أ ت م شوطين وشرع بالثالث ف أ م ر أ ن ترحل له ا ل ق ص و ى فرحلت له ناقته ي حضرت و أ ع د ت فامتطاها و أ ت م طوافه وهو راكب على راحلته فكان إ ذ ا حال الحجر ليعلم الناس الدرس الذي تسعين ب ا ل م ئ ة م ن المسلمين يجهلون إ ذ ا حال الحجر أ ش ا ر إ ل ي ه بمحجنه والمحجن عصاه معكوف ر أ س ه ا أ ش ا ر إ ل ى الحجر بالمحجن ثم قبل طرف العصا أ و أ ش ا ر أ ح ي ا ن ا بيده فقبل يده وقال لعمر وهو يسير إ ل ى جانب راحلته يا عمر إ ن ك رجل قوي فلا تزحم الناس في استلام الركن فتؤذيهم إ ن وجدت فرجه فاستلم و إ ل ا ف أ ش ر إ ل ي ه بيدك يخاطب عمر ليعلم الناس ل أ ن عمر كان طوالا إ ذ ا كان ماشيا بين الناس ظنوه راكبا وكان جهم الجسم ضخمه فيخاطبه ليعلم الناس أ ي ليست ا ل م س أ ل ة بالعضلات لتحقيق ا ل س ن ة نؤذي ونقتل يموت الناس بين ا ل أ ر ج ل في زحامهم عند استلام الحجر لتحقيق ا ل س ن ة انه استلم الحجر وقبله وكم ارتكب من الاثام من اجل تحقيق ا ل س ن ة لو ان كل اهل العلم يركزون على تعليم الناس هذه المناسك واذى بها قبل الحج والعمره لقلت المصائب التي نسمع بها ولزالت تلك المشاهد التي ن ت أ ذ ى منها ونحن حجاج ومعتمرون ي اتم طوافه على راحلته لم يزحم الناس ولو لمس المسلمون كلهم آ ن ذ ا ك بطرفه عين أ ن النبي يريد التقدم من الحجر ل ح ل ى له الجميع المجال و ف س ح ا ل ط ر ي ق ومع ذلك لم يتقدم ولم يشر ولكن من بعد بالمحجر أ و بيد ويقبل يدا تم طوافه سبعا فنزل عن راحلته و أ ت ى مقام إ ب ر ا ه ي م وهو يتلو قول الله تعالى و ا ت خ ذ من مقام إ ب ر ا ه ي م م ص ل ا فجعل المقام بينه وبين البيت أ ي من تقاء باب ا ل ك ع ب ة فركع فيه ركعتين ق ر أ في ا ل أ و ل ى بعد ا ل ف ا ت ح ة بقل و يا ايها الكافرون وفي ا ل ث ا ن ي ة بعد ا ل ف ا ت ح ة بقل و هو الله احد إ ع ل ا ن ا للتوحيد و م خ ا ل ف ة الشرك ففي ا ل أ و ل ى تبرؤ من الكفر وعقائدهم وفي ا ل ث ا ن ي ة إ ث ب ا ت التوحيد وذكر نسب الله ا ل ص م ت الذي لم يلد ولم يولد حتى إ ذ ا فرغ من صلاته دعا و أ ك ث ر في الدعاء ثم توجه إ ل ى ماء زمزم فشرب منه ثم أ ت ى الركن فاستلمه م ر ة أ خ ر ى أ ي الركن الحجر ا ل أ س و د وحتى لا يشكل على الناس فالناس يستلمون ركنين الركن ا ل أ و ل الحجر ا ل أ س و ومن د ومنه ي ب د أ الطواف و إ ل ي ه ينتهي ف إ ذ ا ب د أ ن ا منه وانتهينا إ ل ي ه يعتبر ش ر ط اما الركن الثاني الذي قبل الحجر الاسود ومكشوف عن زاويته من ستار ا ل ك ع ب ة يسمى الركن اليماني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ولكن لا يقبله يستلمه هكذا بيديه فلا يقبل, يديه بعده ولا يقبل الركن اي ز ا و ي ة ا ل ك ع ب ة استلم الركن اي الحجر فقبله ومشى الى الصفا ء حتى اذا رقى الى الصفا ء قال على سمع اصحابه ابداوا بما بدا الله به اي يبدا و السعي من الصفا بقوله تعالى ان الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا ت ن ا ح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم رق الصفا حتى إ ذ ا ر أ ى البيت وقع نظره عليه فاستقبله رفع كلتا يديه وقال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له لا إ ل ه إ ل ا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده ثم دعا ما شاء الله له أ ن يدعو ثم كرر هذا التوحيد والتكبير والتعظيم لله ه إله إلا الله وحده لا إلا و صدق د ع ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده قالها ثلاثا ثم مشى باتجاه النزول إ ل ى بطن الوادي ولم تكن كما ترونها اليوم م ب ل ط ة و س ه ل ة لقد حججت وهي ما تزال رمالا ب د أ و ا بمد أ ر ض ي ت ه ا اسمنت هذا عام اربع وستين كانت حجتي ا ل أ و ل ى و أ ن ا طالب في ا ل م د ر س ة في ا ل م ر ح ل ة ا ل إ ع د ا د ي ة كان السوق ملاصقا للمسعى من الجهه اليمنى وتطورت وتغيرت كثيرا الى المشهد الذي ترونه الان نزل عن هذه الصخرات حتى اذا صقت قدماه في بطن الوادي عند المعروف اليوم بالميلين اي العلمين الاخضرين المعبر عنهما ل الان م بتيني ل ي ن ا ل خ ض ر ب ا ل ل غ ة ا ل ل ي ب ن فأمها ك ل ن ا على ي م ي ن ك و ع ل ى ش م ا ل ك كذا متقابلات ثم م بعد خ ا ر وحدة وحدة يمين وحدة عشمال هذا المكان يسمى الميلين كانت هي هذه ا ل م س ا ف ة فقط ا ل م ن ط ق ة ا ل س ه ل ة في بطن الوادي والباقي كله صعود او نزول اما الان فقد سئلت ف م س ا ف ة المشي ط و ي ل ة فيسن ا ل ه ر و ل ة بين هذين المركزين او الميلين او اللمبتين او الاشارتين فحتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي هروله صلى الله عليه وسلم و ا ل ه ر و ل ة المشي المسرع يعني فوق المشي ودون ا ل ج ر ي هروله وهو يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم وقد فاتني ان اذكر دعاءه في الطواف مما يشغل الناس اليوم ويزعج غيرهم ويجعل بينهم التساؤلات والتشكيك الدعاء في الطواف ماذا ندعو حتى ا ق ت ك ر و ا شيئا رجل يدعو و م ج م و ع ة تردد فيشوش بعضهم على بعض لم ينقل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بدعاء الشوط ا ل أ و ل دعاء الشوط الثاني وهكذا حتى تصل السابع كل هذا لم ي ر د يقول أ ص ح ا ب ه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله يؤلله يسبحه يكبره يحمده يدلو شيئا من ا ل ق ر آ ن حتى إ ذ ا استلم الركن اليماني أ و كان بين الركن اليماني قد لا يستلمه في كل شوط بين الركن اليماني وبين الحجر أ ي عند هذا الجدار الذي بين الركنين إذا عذاب ذلك كان هناك قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار لا يزيد على ذلك هذا كل حسنة حسنة هو دعاه على في وفي وفي يزيد شوط إ ذ ا دعاء الشوط ا ل أ و ل والثاني والكتب ا ل م ك ت و ب ة التي توزع الحجاج والمعتمرين إ ن عملت بها بنفسك فلا ضير قد لا يكون إ ن س ا ن موفق ل ص ي غ ة الدعاء فيعلمه كيف يدعو أ م ا أ ن نجعلها س ن ة ومدعيت ا ا ل ن ا ش ي شيخ ومرددناش ا وراك اسمعوه سلفا يا رفاقنا في ا ل ع م ر بعد أ ر ب ع ة أ ي ا م لا دعاء جماعي في الطواف لا دعاء جماعي في السعي أ ي لن نسعى ونطوف ونحن ك ت ل ة متشابكون ا ل أ ي د ي ونؤذي غيرنا لا كل يطوف ويسعى وحده ويدعو وحده نعلم الناس ماذا يقولون وننتظر بعضنا بعضا أ م ا أ ن نشبك أ ي د ي ن ا ك ا ل ك ذ ل ة فنجعلها ترسل حول بعضنا بعضا و ن أ خ ذ الناس بوجوهنا ونحن نمشي هذا من فعل الكثله د ي حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار إ ن زدت على ذلك رب ارحمهما ف لي والوالدي رب ر كما ربياني ص غ ي ر ة اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف و عنا ل قالها النبي لأم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله إن صادفت ليلة القدر أي ليلة القدر وقبلت أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو ة عائشة يا صادفت كانت فماذا ماذا هي إن فإن إنك تحب أي أدعو عفو ف ع ف و عني هذا أ ف ض ل الدعاء ف إ ن عفا عنا الله وقبلنا أ ي خير فاتنا قد أ خ ذ ن ا الخير كله إ ذ ا هذا د ع ا ؤ ه في الطواف وهذا د ع ا ؤ ه في السعي ثم يشتغل بما شاء من ذكر الله دون أ ن يشوش على ا ل آ خ ر ولم يرد على أ ح د من أ ص ح ا ب ه دعا ما دعا او كبر ما كبر لب او هلل ولكنه صلى الله عليه وسلم التزم تلبيته التي ذكرنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك التزمها منذ أ ن أ ه ل من ذي ا ل ح ل ي ف ة حتى وقع نظره على البيت فقطع ا ل د ن ي ا وهنا التزم هذا الدعاء ولم ينكر على أ ح د من أ ص ح ا ب ه دعا بما شاء ان يدعو أ و لبى او كبر كما يشاء حتى إ ذ ا أ ت م سعيه وايضا ب د أ سعيه ماشيا فلما ازدحم الناس عليه ولا ياذن بطردهم ولا ضربهم ولا شق الطريق امر ان تحضر له ا ل ق ص و ا ف ا ن ط ط ا ه ا واتم سعيه ماشيا أي راكبا حتى اذا انتهى بالشوط السابع الى المروه لان السعي س ب ع ة اشواط ت ب د أ بالصفاء وتنتهي بالمروه ى الى المروة وقف هناك فاستقبل البيت ودعا بما شاء الله له ان يدعو ثم قال او امر من يقول للناس لان الناس كثر من كان معه هديه فليبقى على احرامه ومن لم يسق هديه فليتحلل ويجعلها عمره كان قد اذن لهم ذلك بالطريق كما قلنا خرجوا لا يعرفون الا الحج ادخل ا ل ع م ر ة على الحج في الطريق كما بينا في م س أ ل ة الهلال لانها ح ج ة و ا ح د ة هي ح ج ة الاسلام هي ح ج ة الوداع هي ح ج ة التبليغ بعد هجرته من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة غيرها اي وبعدما فرض الله عليه وعلى اصحابه الحج ففي ح ج ة و ا ح د ة اعطاهم انواع النسك كله ا وهذا الذي يتعدد ا ل ر أ ي فيه عند فقهائنا و أ ص ح ا ب المذاهب ما يسمى بالتمتع والقران والافراد التمتع هو تقديم ا ل ع م ر ة على الحج فتهل ب ا ل ع م ر ة في أ ي ا م الحج وانت ذاهب للحج تهل ب ا ل ع م ر ة من النقاط حتى إ ذ ا أ ت ي ت البيت طفت وسعيت تحللت تحللا كاملا قصرت ولبست ثيابك وطيبك الحل كله وتبقى كواحد من اهل م ك ة ليس عليك اي محذور من محذورات الاحرام حتى اذا كان يوم الثامن من ذ الحجه المعروف بيوم الترويق تهل بالحج مجددا من دارك من سكنك من خيمتك من المكان الذي انت فيه في م ك ة متوجها كما يبرمجونكم الان اما الى ح ر ف ة قبل حرف بيوم فيبيتون على الجبل لاجل الزحام وما يدعونه من تنظيم الحملات او الى م ن ا اخذا ب ا ل س ن ة فتبيت فيها وتصلي ظهر يوم الثامن وعصره ومغربه وعشاءه وفجر ع ر ف ة في م ن ا حتى اذا طلعت الشمس دفع الناس من م ن ا الى ع ر ف ة هذه هي ا ل س ن ة ولكن ان تعذر ذلك ل ل ز ح ا م ووسائل النقل لا ضير ان يتجاوز هذه السنه ة أ ي تمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج في أ ي ا م الحج أ م ا القران هو أ ن ينوي الحج و ا ل ع م ر ة معا وشرطه أ ن يسوق الهدي هذا ا ل أ ر ج ح عندنا وعند فقهاء المسلمين وبعضهم لم يشترط قال ي أ خ ذ هديه من م ك ة و أ ر ى أ ن سوق الهدي م و ا ف ق ة لهذا الحديث هو ا ل أ ر ج ح قال من لم يسق هديه فليتحلل ويجعلها أ خ ر ى ومن كان معه هديه فليمسك وكان قد ساق هديه قال أ ص ح ا ب ه بعضه من ا ل م د ي ن ة وبعضه جاء به علي من اليمن وكان علي قد أ ر س ل ه النبي إ ل ى اليمن كما ذكرنا في خطبتنا قبل الماضيه ة يعلم ي الناس ن د م بينهم حتى إذا كان موسم توجه بمن معه من أهل اليمن إلى مكة وعلى دخلوا ويقضي الدين الحج أهل إلى حتى يده في توجه إذا كان وساق بدن النبي صلى الله عليه وسلم من حقه من الخمس فكان مجموع ما قدم النبي هديا إ ل ى البيت م ئ ة بدن قيل س ا ق ه ا المدينة ساق معه من المدينة وقيل بدنه بعضها ع بعضها علي ض ه ه ا طالب فالذي ا وأتم يسوق أبي بن ل ي يبقى ق ا ر أي يتحلل والسعي ويبقى قارن الحج بالعمرة فلا يتحلل بعد الطواف ر على ح بعد م إ الى فجر يوم العيد بعد ان يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى ويحلق ر أ س ه وينحر اديه اما وجه الافراد والذي يعيبه علينا الان علماء ا ل ح ج ا او علماء ز ل س ع و د ي ة على الاصح ويسمونه حج النساء هو ان يقدم الحج فاذا اتم حجه توجه الى التنعيم ا ل م ع ر و ف ة الان بمساجد ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة وبعد انقضاء ايام التشريق فاحرم من جديد واتى بعمره ة بعد الحج و ذ مذكور ا ك في ت بعد الفقه وامامنا ل ف ش ي يذكر ويختار هذا الوجه ويعتبره هذا ر الثلاثة الوجه افضل الاوجه ل هو ف تقديم الحج على العمرة تعليل وله بذلك تعليل لطيف أنا لا املك الترجيح واقول هذه الثلاثة انا هذه ف ل ي أ خ ذ كل بما شاء منها لماذا يقول الشافعي بتفضيل وجه ا ل إ ف ر ا د يقول على المتمتع هدي م ن ص و ص عليه ب ا ل ق ر آ ن الكريم فمن تمتع بالعمر ة إ ل ى ا ل ح ج ف م س ت ي س ر من الهدي ولا شرط أ ن يسوقهم ن خ ا ر ج ا ل ح ر م ي أ خ ذ ه م ن م ك ة فمن تمتع بالعمر ة إ ل ى ا ل ح ج ف م س ت ي س ر من الهدي فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إلى رجعتم تلك ع ش ر ة كامله ة صيام ع ش ر ة أ ي ا م ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد الحرام أ ي للافاقيين الذين ي أ ت و ن من خارج م ك ة ف ر أ ي إ م ا م ن ا الشافعي أ ن هذا الصيام أ و الهدي ك أ ن ه جبر لشيء وقع ل ق ص ا في هذا النسك ل أ ن ه تمتع المفروض ان يبقى على احرامه اياما ط و ي ل ة ف ك أ ن التمتع رخصه اخذ بها شيئا من ايام الحلل ولبس ثيابه وقطع مناسكه ما بين ع م ر ة وحج فمقابل هذا ان يقدم هديا او يصوم اياما ر أ ي فقهي و ا ش ت ه ا د ايمان لا يلزم الناس ولكن لا ب أ س ا ل ا ح ذ به وانا لا املك ا ل د ر ج ح و إ ن كان ت ف ق ه في الدين كله على مذهب الشافعي ولكني لا أ ل ز م الناس بذلك وكما قلت ل إ خ و ا ن ن ا الذين سيرافقوننا بعد أ ي ا م إ ل ى العمره وهم كثر وكان في درس الثلاثاء الماضي في مسجد سيد الكرد ب مدينه لن نحمل الناس على ر أ ي فقهي واحد و إ ن كنا ق ا ف ل ة و ا ح د ة فلا يحمل الناس على ر أ ي واحد إ ل ا صاحب ا ل أ ف ق الضيق و ق ل ة ا ل ب ض ا ع ة في العلم فمن أ ر ا د أ ن يقلد أ ي من ا ل أ ئ م ة فهو على خير هذا وجه الافراد أ ن يقدم الحج ثم ي أ ت ي ب ا ل ع م ر ة لا يرى إ خ و ا ن ن ا أ ه ل السعوديه ة من م ش ا ي خ م أ ح د ا محرما قبل أ ي ا م ا ل ت ر و ي ة وجودهم في م ك ة إ ل ا وحثوه وبعنف أ ن يتحلل ويجعلها ع م ر ة عملا بالحديث الذي ذكرناه ا ل آ ن امر النبي أ ص ح ا ب ه من لم يكن س ا ق ه د ي ه فليتحلل وليجعلها عمره ورغب أ ك ث ر ه م تقليد النبي فالنبي لم يتحلل فتباطؤوا بهذا التحلل وبقوا على إ ح ر ا م ه م فامر النبي م ر ة أ خ ر ى من لم يكن قد س ا ق ه د ي ه فليحل وليجعلها عمره فقام سراقه بن مالك تذكرون هذا الاسم تذكرونه س ر ا ق ة ا بن مالك ليس غريبا علينا الذي طارد النبي يوم ا ل ه ج ر ة يريد ان يرده الى قريش حيا او ميتا مقابل م ئ ة من الابل هو الان مسلم قام س ر ا ق ة ا بن مالك وقال يا رسول الله الي عامنا هذا ام الى الابد يعني دخلت ا ل ع م ر ة بالحج وكانت قريش لا تعتمر في ايام الحج وتعتبر ع م ر ة في أ ي ا م الحج فسوق وشرع الله يريد أ ن يبطل هذه التقاليد اهل النبي ب ذ الحليفه مفردا بالحج أ ت ا ه جبريل وامره أ ن يقول ع م ر ة في ح ج ف أ د خ ل العمره على الحج ف أ ص ب ح قارئا و ل أ ن ه قد ساق الهدي وربنا يقول ولا ت ح ل ق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله يوم النحر وفي أ ر ض م ن ا فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي محرما لانه ساق الهدي فلما ر أ ى اصحابه تباطؤوا بتنفيذ هذا الامر ليؤكد عليهم انه من حج فليعتمر لان الناس كانوا يتهاونون ب ا ل ع م ر ة ب ق و ل ه تعالى و ا ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة لله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فليعتمر فلما س أ ل سراقه اي عامنا هذا يا رسول الله ام الى الابد شبك صلى الله ل ع يداه ه وسلم ي هكذا و ا ح د ة بالاخرى تشبيك الاعصاب هكذا وقال بل دخلت ا ل ع م ر ة على الحج هكذا وشبك بين يديه الى الابد, إلى أبد الأبد من حج فليعتمر من حج فليعتمر الا من لم يكن قد ساق ه د ي ة فليحل وليجعلها ع م ر ة فامره ان يقلبوا حجهم الى ع م ر ة ت أ ك ي د على ا ل ع م ر ة لا عدم جواز د ل ا ف ر ا د هذا ما فهمه امامنا الشافعي ت أ ك ي د ا لاصحابه و خ ا ص ة بذلك العام في ح ج ة الوداع اما من كان قد اهل بحج ان يلزم ان يقلبها الى عمرة ليس الزاما من يلزم عمرة عمرة وتمتع تم مفردا ان وان قد قلبها له ليس الخيار الى بحج حجه شاء شاء ف أ م ر أ ص ح ا ب ه بالحل من لم يكن ساق ه د ي ة وبقي على إ ح ر ا م ه وخرج من المسجد متجها إ ل ى خيامه بالحجون و أ ق ا م بها أ ر ب ع ة أ ي ا م ل أ ن ه وافى دخوله صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ك ة يوم الرابع ل ي ل ة الخامس من ذي ا ل ح ج ة ومازال بيننا وبين عرفه أ ي ا م أ ق ا م ه ا بخيامه عند الحجون ولم يرجع الى البيت ولا ب ص ل ا ة ف ر ي ض ة و ا ح د ة بل اقام ايامه كلها خارج المسجد بالحجون يصلي باصحابه هناك قصرا اقام ايامه هذه الارض حتى اذا كان يوم الثامن وهنا لا بد من ذكر م س أ ل ة قبل م و ا ص ل ة حجه صلى الله عليه وسلم قلنا قدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه اهل اليمن وله ق ص ة المقام لا يتسعها لاننا سنربطها بما بعدها في خ ط ب ة خطبها النبي وهو قافل من حجه نرجئها الى ج م ع ة اخرى ولكن موطن الشاهد المقرون بموضوع الحل والحرم والقران والتمتع قدم علي وكان النبي قد طاف وسعى بقي على احرامه وحل من حل فقدم علي بعد ذلك فدخل خيمته وكانت ف ا ط م ة قد اصطحبها ابوها معه للحج وهي زوج علي بن ابي طالب فلما امر النبي اصحابه بالحل حلت ف ا ط م ة فاغتسلت ولبست ثيابا صبيغه واكتحلت فلما دخل علي خيمتها وجدها قد فعلت هذا و ل ك ب هذا ل ن هو ي ع ر ان ن س م ح ر م ي ن كيف ح ا ل ت قالت امرني ابي ب ذ ل ك امرني ابي ب ذ ل ك ي ق و ل علي ف ا ن ط ل ق ت الى رسول الله صلى الله ع ل ي ه وسلم كال محريه على ف ا ط م ة فقلت يا رسول الله ان ف ا ط م ة ت ق و ل كذا وكذا قال ص د ق ت ص د ق ت انا امرت ه ا ب ذلك علي ي لم يطف بعد ولم يسع ى فقد أ ت ى لوضع متاعه و إ ن ا خ ه رواحل النبي ثم ل ي أ ت ي نسكه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أ ه ل ل ت يا علي قال قلت اللهم إ ن ي أ ه ل بما أ ه ل به رسول الله يعني عندما أ ر ا د أ ن يهل النبي ليس موجود معه و ي س أ ل من وهو لا يدري بماذا أ ه ل النبي قال ف ا ش ت ه د ت وقلت اللهم إ ن ي أ ه ل ه بما أ ه ل به رسول الله مقلدا قال ف إ ن معي الهدي يا علي ابق على إ ح ر ا م ك فلم يحل علي ولم يحل عدد كثير من الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ممن ساق هديه ه فبقي علي لأن وسلم و أ ش ر ك ه معه بالهدي النبي و س ن أ ت ي على بيان ذلك يوم ا ل ن ح ر عند ا ل ن ح ر فلا نتعجل ا ل أ م و ر ويا له م ا ل موقف و م ش ه خذوا عنوانه ا ل آ ن حتى تبقوا بشوق له إ ل ى ذكره يوم ا ل ن ح ر تعقل م ئ ة ن ا ق ة ق ا ئ م ة م ر ب و ط ة يدها ح د ي النبي الذي سيقدمه لبيت الله الحرام ابتغاء وجهه ط ع م ة للفقراء والمساكين م ئ ة ن ا ق ة م ئ ة ن ا ق ة ق ا ئ م ة تنتظر ماذا يفعل النبي و إ ذ ا به صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ بيده ما ينحر به ثم ي أ ت ي ه ا مبسملا ك ر ا م ب مكبرا بسم الله الله اكبر وينحر بيده ا ل ش ر ي ف ة م ت ت ا ل ي ة و ا ح د ة وراء أ خ ر ى في وقت واحد ينحر ثلاثا وستين بدنا الثلاثا وقد س ت ي ن بدلا يغيب هذا المعنى عن كثير من اذهان السامعين يعني ما معنى ذلك, معنى ذلك اعظم جزار بن د شربح ستين بدلا وربعه ثلاثا وستين الله, الله م فكان قد نحر على عدد سني عمره فقد عاش ثلاث وستين سنه فنحر 63 وسناتي على بيانها وماذا صنع ت ل ح و م ه ا وكيف اكل منها وشرب ا ذ ا بقي علي محرما وعدد من ا ل ص ح ا ب ة مع النبي فهذا يسمى قران ا ذ ا اعطى الناس ث ل ا ث ة اوجه في نسك الاحرام ب ح ج ة و ا ح د ة تمتع وافراد وقران التمتع تقديم ا ل ع م ر ة على الحج والقران الجمع بينهما وشرطه الهدي والافراد تقديم ا ل ع م ر ة على الحج وعلى المتمتع هدي ولكن لا يشترط ان يسوقه من خارج الحرب بقي كما قلنا ا ر ب ع ة ايام لا يرجع الى ا ل ك ع ب ة ويصلي في خيامه ليعلم الناس أ ل ا ي ز د ح م من أ ج ل أ د ا ء ص ل ا ة أ و ف ر ي ض ة ف ي ط ح ن بعضهم بعضا صل حيثما تيسر لك خصوصا أ ن ب ه إ خ و ا ن ي والذين قد عزموا منكم على الحج الشيء ب ا ل ش يذكر ء ي أ ل ا تحرص في هذا الزحام على ص ل ا ة الركعتين ا ل س ن ة خلف مقام إ ب ر ا ه ي م بالتمام فمقام إ ب ر ا ه ي م قد أ ص ب ح في منتصف ح ل ق ة الطواف صل في جهة م ق اي م ا ب ر ه م في اي ج ه ة صلت ام المؤمنين ام س ل م ة في ح ج ة اخرى غير ح ج ة الوداع وقد عاشت بعد النبي طويلا وقد بقيت الى خ ل ا ف ة معاويه ة معاوية حجة بل وبعد بن قتل الحسين بن علي في كربلاء معاو و ايام يزيد فحجت أكثر من اكثر كانت في يزيد حتى فحجت ت بن ف ط خارج المسعى عند خيمتها ما ا خ ذ هذا اليسر الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسترى الى ما تقدم من الحديث في يوم ع ر ف ة ويوم النحر ما س أ ل ه احد من اصحابه عن شيء قدمه او اخره لم يرتب في نسكه يقول فعلت كذا قبل كذا نسيت كذا ثم فعلت كذا فهو يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج ل أ ن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن ما أ ج م ل أ ن يتفقه ا ل إ ن س ا ن ويرتب مناسكه بقي ا ل أ ي ا م ا ل أ ر ب ع إ ل ى أ ن كان يوم ا ل ت ر و ي ة ف أ م ر الناس أ ن يحرموا من جديد بالحج الذي قد أ ح ل والذي لم يكن قد أ ح ر م من اهل م ك ة فميقات المكي باب داره منزله أ ح ر م الناس من جديد ورحلت له ا ل ق ص و ى فامتطاها واتى م ن ا فصلى في م ن ا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب لا يقصر والعشاء ركعتين دون جمع والفجر ركعتين حتى اذا اتم وانتظر طلوع الشمس دفع لراحلته باتجاه ع ر ف ة هذا يحتاج الى خ ط ب ة اخرى ادعوه وانتم موقنون بالاجابه ة اقام في منا في صلى ل ل عليه وسلم مصليا ظهر يوم الثامن وعصره ومغربه وعشاءه بات في م ن ا وصلى بها فجر يوم ع ر ف ة حتى اذا طلعت الشمس دفع صلى الله عليه وسلم اي براحلته متجها الى م ن ا بعد ان كان امر ان يسبقه اناس فيضرب له قبته من شعر اي من صوف في موقع نميره المسجد الذي يخطب به خطيب الحج في هذه الايام هذه الحجاج قبل ص ل ا ة الظهر والعصر خ ط ب ة ن م ر ة التي تنقل اليكم على الهواء م ب ا ش ر ة في كل عام في يوم عرفه ة قبة الحبيب المصطفى في موقع نمرة ونمرة ضربت الحبيب المصطفى ليس ل في موقع ك في عرفة في في عرفة عرفة فيدخل في ليست بعضه وبعضه الحرم الحرم الحرم الحل اما ما من دون و م ن ا من الحرم فموقع ا ل ق ب ة كان في اول الحل على حدود الحرم عندما وصل صلى الله عليه وسلم وهو ملتزم تلبيته التي اهل بها ت ل ب ي ة التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ولم ينكر على احد من اصحابه لبى بها او كبر او هلل او سبح ايا كان ما دام يناشد ربه كان يقر الجميع ولزم تلبيته لا يغيرها حتى اذا وصل الى موقع نمره اناخ صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ق ب ة فاستراح الى ان كان الزوال وفاتني ان اذكر محطات س ر ي ع ة فعند دخوله م ك ة اغتسل صلى الله عليه وسلم ويوم التروي ة وقد اهل و ق دفع د الى م ن ا اغتسل والان قبل دخوله عرف اغتسل وعندما افاض من عرفات ل ي ل ة النحر اغتسل وفجر النحر عند رمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى اغتسل خمس اغسال وهو محرم فغسل المحرم لا يضر ب إ ح ر ا م ه شيء اللهم أ ن يتجنب الطيب فلو اقتضى ان يبدل ثيابه إ ذ ا اتسخت يعني إ ز ا ر ه ورداه جائز له ذلك ولا يتعمد إ س ق ا ط الشعر أ م ا إ ن سقط بطبيعته مع إ ف ا ض ة الماء وتدليك الجسم فهو جائز فلما وصل ط ب ت ه في ن م ر ة وكان وقت الاستواء و ب د أ الزوال امر صلى الله عليه وسلم ان ترحل له القصواء فرحلت فانطفاها وامر مناديه ان ينادي فاجتمع الناس اليه وخطب خطبته العصماء ا ل م ع ر و ف ة ب خ ط ب ة الوداع يبين للناس مناسكهم ويعظهم ويودعهم وكان على يقين ب أ ن ه مودعا ل أ ص ح ا ب ه في هذا العام ولقد صرح صلى الله عليه وسلم في خطبته أ ن ه لن يلقاهم بعد عامهم هذا في موقعهم هذا أ ب د ا ولا نحب أ ن ن أ ت ي بمقتطفات كما يصنع إ خ و ا ن ن ا الخطباء من خ ط ب ة الوداع ولا أ ن نرتجل بها فنضيف أ و ننقص أ و نقدم أ و نؤخر فبمجرد ق ر ا ء ة خ ط ب ة الوداع عليكم بنصها على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي خير خ ط ب ة وخير م و ع ظ ة وان اقتضى الامر بيان ما اشكل من بليغ لغه فسنقوم بذلك فنحن الان نتلو نص خ ط ب ة الوداع التي خطبها صلى الله عليه وسلم يوم ع ر ف ة واسمها خ ط ب ة الوداع و خ ط ب ة البلاغ و خ ط ب ة ع ر ف ة و خ ط ب ة النص و خ ط ب ة ا ل إ ش ه ا د كل هذا سماها العلماء للمعاني ا ل م ت و ف ر ة بها أ م ا أ ن ه ا خ ط ب ة الوداع ل أ ن ه ودع بها أ ص ح ا ب ه أما أنها خطبة البلاغ لأنه أشهدهم وطلب منهم ليبلغ الشاهد أما أنها منهم اللهم نعم السماء البلاغ الشاهد الغائد الإشهاد فكان سبابته اللهم هل بلغت فيقول نعم فيرفع سبابته إلى ويقول اللهم فاشهد خطبة خطبة وطلب ليبلغ بلغت يقول فيقول إلى ويقول فيرفع ثم ينكسها على ر ؤ واسمها س ه أشهد م أي ل ل عليكم بلقت ه أني قد و ا خ ط ب ة عرفه ل أ ن ه ا كانت يوم عرفه وقد جمع الله له بين فضيلتي ذلك اليوم فكان ع ر ف ة وكان يوم ا ل ج م ع ة ولكنه بعد ا ل خ ط ب ة لم يصل ي بهم ج م ع ة وما ر ق المنبر بعد ا ل أ ذ ا ن ولكنه أ ذ ن و أ ق ي م بعد ان نزل وصلى بهم ظهرا فلم يجهر ب ا ل ص ل ا ة كما نصلي ا ل ج م ع ة جهرا و إ ل ي ك م خطبته قال صلى الله عليه وسلم وروينا هذا باصحاح الحديث والسنن والمسانيد كل بسنده مرفوعا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إ ل ي ه ونعوذ به من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله لا بد من و ق ف ة ل ط ي ف ة كثير من إ خ و ا ن ن ا يحتج علينا إ ل ى ما قلنا ب ا ل ش ه ا د ة في الخطب وغيرها نشهد أ ن سيدنا محمدا رسول الله فيقول النبي لم يقلها فهل يعقل أ ي ه ا العاقل أ ن يقول النبي عن نفسه سيدنا محمد إ ذ ا فاصبح قال سيدنا محمدا أشهد أن أ هذا السيد محمد غيره محمد المتكلم ل ك و ن في موطن آخر اعلن هذه ا ل س ي ا د ة وهو يقول عنها لا فخر لانه اصدق عباد الله ع ب و د ي ة ولكنه اراد ان يعرفهم من هو محمد رسول رب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين انا سيد ولد آدم, ادم ولا فخر انا اول من تنشق عنه الارض و أ و ل من ي ق ر ع باب ا ل ج ن ة و أ ن ا صاحب اللواء وتحت ل و ا ي آ د م و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى وكل رسل الله إ ل ى ما سواه اذن فهو سيد ولد آ د م فعيب علينا أ ن نذكره بالاسم المجرد دون أ ن نقول عنه سيدنا فهو سيدنا وسيد ساداتنا جميعا فأقول اوصيكم ه د سيدنا ان محمدا عبد الله ر س و و ل ه عباد الله عدنا إلى نص الى ل خ ط بتقوى ة النبوية فكل ما فكل س م من كلام النبي لا من كلام、الخطيب. اوصيكم ع عباد و فهو ن الان نصا النبي ه الله لا الخطيب ب ت الله واحثكم على طاعته واستفتح بالخير ذ ي هو、خير. اما بعد ايها الناس فاسمعوا ابين لكم ف إ ن ي لا أ د ر ي لعلي لا أ ل ق ا ك م بعد عامي هذا في موقفي هذا أ ي ه ا الناس أ ت د ر و ن أ ي يوم هذا قالوا الله ورسوله أ ع ل م أ ي ض ا تعقيب لطيف عندما يقول بعض المسلمين الله ورسوله أ ع ل م يقول لنا بعض إ خ و ا ن ن ا هذا شرك الله أ ع ل م فقط ا ل ص ح ا ب ة يقولون الله ورسوله اعلم وهم يعلمون اي يوم هم ا ل ذ ي ذ ولكنهم ردوا علمه الى الله ثم الى الرسول لان الله يعلم رسوله ما لا يعلمون انما الاعمال بالنيات قالوا الله ورسوله اعلم بين قوسين تعليق من الراوي اذ ظ ن يعني الراوي يقول اذ ظ ن و انه سيسميه بغير اسمه فقال صلى الله عليه وسلم اليس يوم الحج الاكبر قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وسلم اليس ذا الحج قالوا بلى فقال صلى الله عليه وسلم اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وسلم اليست ا ل ب ل د ة يعني م ك ة البلد الحرام قالوا بلى فقال صلى الله عليه وسلم فإن د م انتبهوا ء ك وأموالكم م ا إ ل ى هذا النص الذي استهل به خ ط ب ة إن د م ان ء ك وأموالكم حرام عليكم م حرام ما م ع ى دماءكم و أ م و ا ل ك م حرام عليكم يعني دم المسلم حرام على المسلم أ ن يسككه ل أ ي سبب ومال المسلم حرام على المسلم أ ن ي أ ك ل ه ل أ ي سبب إ ل ا بطيب نفس منه إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م حرام عليكم إ ل ى أ ن تلقوا ربكم ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وانظروا إ ل ى دم المسلم كم هو رخيص وانظروا إ ل ى أ م و ا ل المسلمين كيف تؤكل بالباطل وبين بعضهم بعضا ثم يدلو بها إ ل ى الحكام ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أ ل ا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده أ م ا ن ة فليؤدها إ ل ى من ائتمنه عليها و إ ن ربا ا ل ج ا ه ل ي ة موضوع و إ ن أ و ل ربا ا ب د أ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب هكذا فليكن الحكام والا إ ل ف فلا ب ا ا ط ن أ ر خير لهم من ظاهرها إ ن لم يكن لهم برسول الله أ س و أ أ ر ا د أ ن يضع ربا الجاهليه فلا يطالب به أ ح د فقال إ ن أ و ل ربا ا ب د أ به ربا عميا العباس م ش نشرع للناس ونحن نكون فوق رؤوس ب أ ق ف ا ص أ و ل ربا اضعه ربا عميا العباس فهو موضوع تحت قدمي هذا أ ي لا يحق للعباس أ ن يطالب بشيء منه و إ ن دماء ا ل ج ا ه ل ي ة م و ض و ع ة و أ و ل دم أ ب د أ به دم ابن ر ب ي ع ة ا بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم أ و ابن ابن عم للنبي كان قد قتل في ا ل ج ا ه ل ي ة ف ب د أ بوضع دمه أ ي لا ث ا ر ه في ا ل إ س ل ا م و إ ن ماسر ا ل ج ا ه ل ي ة م و ض و ع ة غير ا ل س د ا ن ة والسقايه الماسر التي كانوا يمتازون بها أ س ق ط ه ا جميعا إ ل ا السدانه وهي فتح باب ا ل ك ع ب ة وخدمته و ا ل س ق ا ي ة سقايه الحجيج بقيت في بني عبد المطلب و ا ل س د ا ن ة في بني ش ي ب ة والعمد قود العمد أ ي قتل العمد ما فيش في صلح تحت ظل الحكم والضغط القاتل عمدا يقتل والذي يقتله ولي الدم ب أ م ر الوالي لماذا ا لان ق ص ص القصاص حياة حياة يا أولي في الألباب لماذا ولكم أولي الألباب لماذا ل قتل القاتل عمد بحثه طويل أ ر ي د هذا الموطن بالذات يطفئ غليل ا ل ث أ ر و ح ر ا ر ة الدم التي تجري في عروق أ و ل ي ا ء الدم العمد قود ت القاتل معنى الكلمة م ع هذه يقتاد منه أ ي بالقتل ولماذا سمي قود ل أ ن ه يربط بقشاط من جلد في عنقه ويقاد إ ل ى ا ل س ا ح ة أ م ا م ولي الدم ويسلم إ ل ي ه إ م ا أ ن يقتل أ و يعفو هذا هو قاتل أ ب ي ك هذا قاتل أ خ ي ك هذا قاتل ابنك قم تقتص تقتل الدم الأمير منه غريمك إما يا ولي الدم. أجازك الأمير أو الوالي أو الحريفة بين يديك أجازك هذا أو أو بأن فتأخذ ثأرك أن تقتل و إ م ا أ ن تصفح لذلك سمي قوت لان أ ن ل م ت ج ا المجرم يقاد إ ل ى صاحب الحق دون أ ن يكلف نفسه ع ن ا ل ب ح ث عنه أ و أ ن يتربص له ف ي أ خ ذ ث ا ر ه هيله والعمد قوت وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه م ئ ة بعير فمن زاد فهو من أ ه ل الجاهليه إ ن الشيطان قد يئس أ ن يعبد في أ ر ض ك م هذه ولكنه قد رضي أ ن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أ ع م ا ل ك م أ ي ه ا الناس إ ن م ا النسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ع د ة ما حرم الله هذا أ م ر قد انتهى كان في ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا اذا كان بينهم حرب ولا يريدونها ن ينها و ه ي ؤ خ ر الاشهر الحرم لانه لا ق ت ا ل ف ي الاشهر الحرم ف ي أ ت ي رجب ف ي ق و ل ارفا رجب الى ما بعد م ح ر م ف ب ي ن ه ا ا ل نبي بقولهي ان ن ه د ة الشهور عند الله ا ث ن ى ع ش ر شهران في كتاب الله يوم خ ل ق السماوات والارض منها ا ر ب ع ة حرم ث ل ا ث متواليات ذو ا ل ق ع د ة و ذو ا ل ح ج ة و ا ل م ح ر م وواحد فرد و هو رجب الذي بين جماد ى و شعبان رجب ي أ ت ي بين جماد ى و شعبان فكيف نؤجله الى ما بعد م ح ر م قال نرفع رجب هذه ا ل س ن ة فنجعله بعد م ح ر م هل انت الذي تغير الشهور الله الذي خلقها و ر ج ب الفه الذي جاء ل و ح د ه بين جماد ى و شعبان الا هل بلغت الله مشهد ايها الناس إ ن لنسائكم حقا عليكم ولكم عليهن حق الا يوطن فرشكم غيركم ولا يدخلن احدا تكرهونه بيوتكم إ ل ا ب إ ذ ن ك م ولا ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة ف إ ن فعلنا ف إ ن الله أ ذ ن لكم أ ن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح أ ي عند الاتيان ب ا ل ف ا ح ش ة والعقل معناه الحبس ف إ ن انتهينا واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف و إ ن م ا النساء عندكم عوان في أ ي د ي ك م ولا يملكن ل أ ن ف س ه ن شيئا أ خ ذ ت م و ه ن ب أ م ا ن ة الله واستحللتم فروجهن ب ك ل م ة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا أ ر و ن ي أ م ة ا ل ح ض ا ر ي ة أ و مشرع بشري أ و قانون وضعي حفظ للنساء حقوقهن كما حفظه ا ل إ س ل ا م أ ي ت ه ا النساء المسلمات المغرورات بقول حقوق ا ل م ر أ ة مساواه ا ل م ر أ ة إ ن البلد الذي نعق بكم هذه ا ل ن ع ق ة انظروا إ ل ى النساء ع ن د ه م ف إ ن النساء يعملن في تنظيف الشوارع ويعملن عتالات في محطات التروماي والتر... والتحميل ق ط ا ا ر و ل والتنزيل اتردن ي هذه ا ل ح ر ي ة و ا ل م س ا و ا ة هنيئا لكن تحت مؤتمر النساء في العالم اتعرفن ا ا ل ح ر ي ة التي وصلتن اليها ان تخرج ا ل م ر أ ة فتعمل وتكسب اما ان تنفق على نفسها او يشاطرها الزوج نصف دخلها وكثير من البيوت نطلع عليها الرجل جالس في البيت لا يعمل و ا ل م ر أ ة هي ا ل م و ظ ف ة تنفق عليه وعلى اولاده هنيئا لكن ا هذه ا ل م س ا و ا ة وهنيئا لكن ا هذه الحقوق تحت ظل ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة د ي م ق ر ا ط ي ة لا حول ولا ق و ة الا بالله استطاع اعداؤكم ان يستخفوكم